افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن ولكن الظالمين بايات الله يجحدون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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون اللَّهِ ولي وَلَا شفيع وَإِن وإن تعد الكل عدل لا يؤخذ منها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 فَالَّذِي اسْتَهْوَاهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَهُ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتْنَا قُلْ إِنَّ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 فَإِيْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤَلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُ مُقْتَدِينَ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كفيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله, قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ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 وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إليكم الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَطِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَضَّلْتَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَالصَّارِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 من جاء بِالْحَسَنَةِ فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى